و من سنجاب سیر سیر نه و كل چی معنی الله استحالة المشابهين على الهواه هذا كلام باطل من أول إلى آخر وهذا كلام هذا هذا الكلام منقول من عقائدي وهو كلام باطل أليست أليست أسماء الله وصفاته من المتشابه بل هي من الم من الواضح المعنى الذي لا شك فيه وإنما المتشابه هو كيفيتها وحقيقتها أما معناها ليس هو من المتشامل ولا أحد من السلف عدها من المتشابه وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره هذا كذب عليه وقولها أهل السنة هذا عند الأشاعر لأنه يسمون يا يهل السنة أهل أشاعر يسمون أنفسهم أهل السنة وهذا غلط ليس من أهل السنة ولا مآخذهم ومشاربهم مثل مشارب أهل السنة ومصادر التلقي عندهم مختلفة عن مصادر التلقي عند أهل السنة هلنسوا من أهل السنة وهذه التسنية لهم بأهل السنة كثير لأنها تخالف واقع واقعهم وماهم عليهم وفي فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من وجوه كثير فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الأشاعرات وهو كلام دار. ولا السلف لا يفوضون لا يفوضون السبات لأن معناها واضح عندهم ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم ولم يقل الاستواء مفوض قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى والكيف مجهول فهو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف المعنى معلوم والكيف مجهول والإمام بي واجد السؤال عنه بجأة عن أعيان كبيرة لأن السائل قال له كيف استوى سأله عن كبيرة ما سأله عن معنى الاستوى وإنما سأله عن كبيرة وليس أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعده ليس منهم من يفور السفات أو شيئا منها لم يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها وإنما يفوضون الكيب هي